وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوبِي إِلَيَّ أَسْتَغْفِرْ لِنَفْسِي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 ولا أجروا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مكرون ولمَّا جهزهم بجاهذهم قال تُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَذِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْفِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلم مَا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَضْفِ الْمَعْنَى أَخَانَا فَأَضْفِ الْمَعْنَى أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ